غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان الله وملائكته يصلون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسانك وَنَسَائِلُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَّمْ ي يفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سن سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا محمد الرسول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 اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزرّى علي غيظ بهم الكفار يعجب الزرّى علي غيظ بهم الكفار مغفرا مغفرة واجرا العظيم